بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر فاذا نقر كافِرينَ وَيراس ذَرمِي وَمَن خَلَْتُ وَوحيدَا وَجَعللتُ لَهُ مَلًَا نَ دُدَا وَبَنينَ شودَا وَمَْ غَد لَهُ تَميدَا ثُمَّ يَطُمَع أن أأَزيلكََّ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 سأسليه سقر وما أدراك ما لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال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 وَمَا جَعَلنا عِدَّتَهُم وَمَا جَعَلنا عِدَّتَهُم إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ليستيقن, لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا, يرتاب ولا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 يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون في جنات يتساءلون عن المجرمين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 نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساء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 ارتاءتان اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة من يريد كل منئ من يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة هلا هل إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء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 وما يذكرون إِلَّا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة